Bijzonderheid en zelfs de kwaliteit van de wereld. En de kwaliteit van de وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أَن تؤمنوا بالله ربكم إِن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغا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 إِذْ قَفُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءُ وَيَبْصُقُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْتِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّ لَوْ تَكُونُ لَا تَفَعَلُمُ أَرْعَامُكُمْ وَلَا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 قالوا إنا برآء من إذ قالوا لقومهم إننا براءء منك وَمِمَّا تَعْمُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَذَاوَةُ, العذاوة وَالْبَغْطَاءُ أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لأبيه الا قول ابراهيم لابي لا لك وما املك لك من الله من شيء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 Allahu ayjaal bijnkom en bijn degenen die ik van hen heb verwijderd. Allahu Qadir, Allahu Wafur Rhamim. دين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين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 وَمَن يتولهم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَمَتِّعُوهُنَّ الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن عل لهم ولا هم يعلون لهن وآتوهم ما وَلَا ولا عَلَيْكُمْ عليكم أن تنكعوهن إذا آتيتموهن أجورهن وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقُتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن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 يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليه قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من أصحاب القروم